الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه الماده الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير امه اخرجت للانام تامر بالمعروف وتنهى عن الاثام واشهد ان لا اله الا الله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 تربطه ببني جنسه روابط وأواصر ووشائج مختلفة تبدأ بالأسرة الصغيرة حيث الأبوة المسؤولة والأمومة الحانية والطفولة الواعدة ويتعلم الإنسان خلالها أنماط التعامل والتوادد والتواصل الإنساني الراقي وتنداح الدائره فتشمل علاقات إنسانية كثيرة والإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر عن الوحشة والانعزال وأقام الله للناس حياتهم على أساس من التواصل الحميم والتعاون البناء والود المشترس والحب المتبادل دفع لمسيرة الحياة وإيجاد لمجتمع متماسك وأمة مترحمة وتقوية لاواصر الأخوة بينهم وعندها تتلاشى الفوارق العرقية وتسقط العصبية القومية وتصبح القاعدة الكبرى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم والقران يعلنها داويه مجلجله ومعلنه صادعه انما المؤمنون اخوه لان الاسلام يعتبر اقوى العلاقات لحمتها وأوثقها عروة وأحسنها رباطا وأفضلها وأثبتها مودة ما كان في الله جل جلاله إنما المؤمنون إخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفي حديث النعمان بن بشير في الصحيحين مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال في حديث أبي داود في السنن المؤمن أخ المؤمن المؤمن مرآة المؤمن والمرأة صافية والمؤمن تجاه إخوانه صافي والمرآة نقيه والمؤمن تجاه إخوانه نقي والمرآة تعطي الحقائق بغير تهوين ولا تهويل ولا تضخيم والمؤمن لا يعظم من ثغرات وزلات وعيوب إخوانه إنما هو كالمراه في صفائه وفي عكس وده لإخوانه بغير ملق ولا نزق ولا خداع ولا كذب ولما كانت الأخوة الإسلامية أسمى صور التلاقي وأعلى درجات الود والمصاهرة والتلاحم إذا نظرنا إلى واقعنا نجد ضعفا في جوانب الأخوة الإسلامية بين الناس المؤمن أخو المؤمن المؤمن مرآة المؤمن يحوط, يحوط عليه ضيعته ويحفظه ويحفظه من ورائه وإذا نظرنا إلى واقعنا نجد مجموعة من العلاقات معظمها يقوم في إطار مادي قاتل وأثرة منقوتة وانانيه فردية ومصالح شخصية لا ترعى فيها القيم ولا تنمى فيها الاخلاق وإن من صور الجفاء وما يحتش في علاقات الناس الصورة الأولى أن تقوم العلاقة وأن تؤسس من يومها على المصالح والمنافع وأن تكون المادة لحمتها وأساسها وعندها تجد الصديق صديقا ولكن عند تحول الزمان وعند تغير الاوضاع يغير وده ويبدل حبه ويتركك يقف بجانبك غنيا، ويتركك وينفض عنك فقيرا وذلك لأن الأخوة لم تكن في أساسها والعشرة لم تكن في قوامها على إيمان أو على دين أو على مبادئ أو على عقيدة راسخة ومن ذلك أنك تجد من يتملق بعض الناس طلباً لودهم وكسباً لقربهم أيضاً من أجل مالهم وأحياناً تجدهم يتخاسرون الأخوة ويفقدون العشرة الطويلة لموقف من المواقف بل حتى الأشقاء والإخوان الذين هم في دائرة ضيقة ربما من أجل مصالح آنية ومن أجل منافع مادية يخسر بعضهم بعضا وان من المظاهر الجار الملاصق الحيطه بالحيطه كما يقولون الجار الملاصق يفقد جاره لاطفال يتشاكسون بالليل ويلعبون في الميادين بالنهار وتضيع الموده ويقع التهاجر وان من مظاهر جفاء الاخوه كسرة الخصومات ووقوع المنازعات بين الناس شحناء وغلا وضغينه في لا شيء وفي حديث حجرد بن أبي حجرد رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه قاتل مع سبق الإصرار والترصد من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه ثم من مظاهر الجفاء الموجودة في مجتمعتنا الأشقاء الذين يتخاصمون لأجل ماذا لأجل نسائهم كل أتى من عمله وفي النهار اختلف النساء زوجة الاخوين أيها اللي عنده مرته اختلفا وتراشقوا بالكلام وطالت العبارات وربما طالت العبارات الإخوان فيأتي الإخوان فتشحنه زوجه تجاه أخيه فيتقاطع أخوان بأجل نسائهما زمان ويحلل ايام زمان أيام ما في عقد الزوال بيجي إيجا مرتو ومرتاقوم الشكلين بيجي لنا اللي كان مفرز حسى تمير إيدك على مرتاقوك يودوك الشرطة ضحى ضحى يودوك في عدة النهار تيد تمير إيدك ولا تتكلم زمان الحالة وحدها ولما كان الناس في عافية عن المدنية المأفونة والحضاره الزائفه والود المصطنع والأقنعة المستعاره لما كان الناس في عافيه كان الولد في سن المراهقه يلعب مع ابنه عمه ولا يشتهيها ولا يتبادر الى ذهنه سوءا لكن الان اطفالنا يعرفون دقائق الامور وتفاصيلها انها حياه معقده جدا وانعكس هذا التعقيد على حياه الناس الاجتماعيه فاصاب حياتهم الجفاء والضعف والفتور وقل التواصل ولذلك هذا من المظاهر السيئه ومن المظاهر السيئة الموده الزائفه التي تقوم بين الاخوان وبين الاصدقاء بغير صدق وقد قال عليه الصلاه والسلام بئس الخيانه ان تحدث اخو أن تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به مكذب تكلموا ويكون هو ماخذ الموضوع بينيه كويسه ومؤاخذ لوجه الله وديكم ما بيليق الثاني يغش ويخدع ويعمل لك ويسوي لك وما يكون جايب خبره وفي النهايه يقول للناس دغستك دقسته دي اكعب انواع الخيانه لانه تعامل دقسته ليه مش لانه بريء تعامل معك بسريره صافيه ونيه نقيه ونيه نقيه عاملته بسوء طويه وفساد نيه بئسه الخيانه ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به مكذب وان الاخوه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فإنهم زين عند الرخاء وعدة عند البلاء ولا خير في صديق يأكل حلوك وينكر مرك وإنما الصديق من صدق في وده وما مزق نبلف لوق وأنعم بالصديق الذي يقف معك عند الشدائد والذي تجده قريبا منك ولذلك قال عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين اخلاقا أكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا الموطئون اكناف الذين يالفون ويؤلفون ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف وإن من مظاهر السوء النفسي عدم تقبل الآخرين وحتى الغوء ما يقبل الناس يقول فلان أنا عندي, عندي نظر فلان ده ما يقبله فلان ده مرد من نفسي فلان ده أشوف الموت ما أشوفه فلان ده بكره الوكه الله ده إنسان ما نفسيا مريض نفسيا المؤمنون موطئون أسنافا يعني متواضعون يألفون من أول مرة شوفوا تحبوا ويؤلفون يحبون الناس ويؤلفون الناس يحبونهم ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤلف ولذلك الأخوة في الله هي أساس الأخوة الصحيحة قد تؤخي ناس وناس في السوق بيع شراء عندك معهم مصلحة تعزمون تطبح ليهم لحد ما البيعة تنتهي ما في مشكلة ممكن تمشي أمورك وتمشي حياتك لكن الأساس أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي والحديث أصله في الصحيحين. الأخوة والصداقة مهمة لكن لينظر كل واحد منا إلى أصدقائه كيف يعاملهم وكيف يعاملونه ان الصداقه من أهميتها طلب اهل النار ذلك قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الصديق الحميم عده وان من نعم الله عليك ان يهبك صديقا مخلصا في وده وفيا في معشره لا ينسى عشرة السنين وكما يقولون العيش والملح يرعى الحقوق ويحفظ الواجبات ويصون الحريم ويقف بنفسه وماله معك ولا يرى نفسه انقص نفسه شيئا في سبيل وتجده في الخير مقداما شجاعا كريما جوادا لا يطلب منك شيء ولكنه دوما يعطيك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم اهل النار مما عذبوا به انهم يطلبون الصديق الحميم لعلمهم بنفعه ولان الصديق الحميم فعلا ينفع الذي يؤاخيك لاجل اخلاقك لا لمراميا ولا لمطالب ولا لاغراب للاخوه حقوق واداب وأول حقوق الاخوه حق أخيك في نفسك وأسوأ ما في مجتمعنا أن الحقوق يتفضل بها والحقوق ليست محل تفضل الحقوق ولاك كالترخيرك أخيات زول ما يقول شكرا تعمل ولك كالترخيرك تقف بجانبه عند الملمات ولاك كالترخيرك هذا حقه عليك الحقوق ليس التفضل امنيتي التي اسال الله ان يحققه ان يجد كل مواطن في السودان حقه بغير لف ولا دوران امنيتي ان يجد المسكين القادم من الارياف والبوادي ان يدخل الدواوين والدوائر والمزارات فتقضى حاجته دون ان يؤكل او يعصر اتمنى ان تعطى الحقوق كما هي ليس تفضلا انما واجبا امنيتي تاجر يتاجر في العيش فاذا ارتفع سعر العيش كان هذا لمصالحه الماديه ياس ويبكي ويتالم لان سعر العيش الذي عليه قوت المساكين قد ارتفع كما هو الحال هذه الأيام أين حق المسلم أين حقوق المسلم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم حق أخيك في نفسك بأن تخدمه بنفسك وأن تتواضع له وأن تغبر قدمك لغير حاجة مستشعرا نعمة الله عليك أن تغبر قدمه لقضاء حاجته وديننا عظيم وأزمة المسلمين أنهم لم يفهموا دينهم خلاصة المشكلة العالم الإسلامي كله مشكلته ما فهم دينه كويس دين خلاصة في النهاية ما أصابهم من الذل وما وقع بهم من الفقر وما حق بهم من تسلط الأعداء بسبب عدم فهم دينهم ومن فهم الدين قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن ماجه في السنن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخي لي بقضاء حاجته خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا تقضي لمسلم بدون لله لا يكون عندك رغبه لله تقضي له موضوع ياخذ منك ساعتين يكتب لك من الاجل كمن سافرت الى المدينه النبويه وهي شاقه فيها تاشيره وفيها وكالات وفيها سفاره وفيها بساطه امر السودان وباخره أو طيارة وفيها مشي من جدة للمدينة وفيها أكل شراف المدينة ده كله تجدل المسلم واحد حاجت في ساعتين سبحان الله شيء عظيم تمر علينا نصوص من فرج عن مسلم كربه من قرب الدنيا فرج الله بها عنه من كرب يوم القيامة اشتقتين خلاص نحن نفرج الكربات دون أن نستشعر العمق الإيماني أو بعد النيه واستحضارها للاخره وهذا إشكال من سره كما في مسلم أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينذر معسرا أو يضع عنه فلينفس عن معسر أو يضع عنه زول مدين قال لك ما عنده تقول له دينك شهر دي الله ينجيك بها هنا تقال لك حكي عجيب خلاص ومن التفريق القرض الدين الزمن ده الدين جليل الدين جليل عند الطبراني الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر من أمثاله لو ديزول عشر ألف دي عند الله بعشر أمثال كأنه مئة ألف كان ديين تزول عشر ألف كأنه مئة وثمانين ألف في طمانتعشر قالوا ولماذا يا رسول الله قال لأنك تتصدق على معسر وغيره ممكن ظلمكم مشطيعا ولكن القرض لا يكون الا من معسر الزول اللي بيج دين اتعشق زول تعبان شديد تعبان جد واللي حتى الدين ذاته اول حاجه تنفع الناس بياكلوا دين برجعوه عشان كده الزول ذاته من الأول بخاف بلاوز لو قلت له ديني ما بديينك. مع لانه الدين ده مما يدخل وينجي الله عز وجل به من انذر معسرا أو وضع عنه يعني خلل دينه أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله رواه مسلم والترمذي أن تخدم الإخوان مجرد تزور مسلم تزور لك مسلم يرصد الله على مدرجة أرصد الله على مدرجة القرية على مدرجة الطريق منك قال له أنا رسول الله إليك أن الله يحبك كما احببته في زيارة لوجه الله ومن حق الإخوان حقهم في مالك القروش حارة حقهم في مالك كيف حقهم في مالك أعجبني قول أبي سليمان الداراني أعجبني قول أبو سليمان أبي سليمان الداراني الذي قال لو أن الله أعطاني الدنيا كلها في لقمة واحدة وجاءني أخي لسرني أن أضعها في فيه قال له كلها الله كل الدنيا لقمة وجاني أخي من الأخواني قال أدعي لي وأنا مسرور أخذ تالي في خشم قال يزيد بن عبد الملك بن مروان إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي في الله الجنة وأبخل عليه بدرهم ودينار أخوك ده أنت تسأل الله والله جنة القروش ولا الجنة تعرف زول ممكن تسأل لك الله جنة بالليل والنهار لكن للدين. والله ما تقول الدين والله يجيش ما في لكن الجنة دي بيدعوك طوال ما عند مشكل يا زول أغلى يا تا الجنة ولا القروش قال لي قال أنا زول بس الله والله الجنة فكثر من كده ما أديه قال كيف ما أديه يا أخي أنا بس الله والله الجنة يعني فكثر من كذا قال أستحي أسأل يزول الجنة أقول يا الله تدي فلان ولا ولقيني محتاج ما أديه بل قال السلف يوم ان يقول لك أخوك اعفه اعلم أنك قد تصر قمة التقصير يجي أخفي الله يقول لك أنا محتاج حق أخيك في مالك ينبغي أن نعود أنفسنا هذا الزول براوشيس أخو عند مشكلة براهو يدفعه وبراهو يدفعه وهذه قيم موجودة في السودان موجودة من خلال النفير ومن خلال الكشف اللي بيعملوه من أجل المساعدة ومن أجل التعاون هكذا تسير الحياة والحق الثالث لأخيك وحقه في لسانك وحق أخيك في لسانك حقاني حق أخيك في لسانك بالثناء عليه بما تعرف عنه من خير وحق أخيك في لسانك بالكف عن أوراته والسكوت عن عيوبه ومن ستر مسلمة الصماح يكون ستر بدون يكون في جريمة من ستر مسلمة يعني زول عامل جريمة رسمي لكن مسلم تستروا قال لي لأنه ممكن لو قلت من ستر مسلما زول نظيف بيستروا في شنو بيسترو ده معناه زول بيعمل حاجة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والحق الخامس حق أخيك في قلبك وفي مشاعرك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا طالب العيش. أي إنسان يكون دار يكون مرتاح يا طالب العيش في غير ما كدري في زور الدائر ما داير يكون عنده مشاكل في الحياة يا طالب العيش في غير ما كدري صفوا بغير قلقي ما دار تكون مقلق خلص فؤادك من غل ومن حسد فالغل في القلب مثل الغل في العنق. الغل في القلب مثل الغل في العنق. تتمنى لكل المسلمين يكونوا كويسين. تأسى لمعاسيهم وتفرح لفرحهم. أظننا أن مسلما قد احرق دكانه في أحداث الاثنين. كان يمكن أن تكون أنت تخفل ذلك. ولا ومن احرقت سيارته او من قتل والدها عشان ما صادفك يعني عشان ما لاقوك ولا شنو تاكد لو كان لاقوك كان قتلوك وكان كسروا عربيتك ضع المسلم الذي فعل به هذا ضع نفسك مكانه تعرف المراره وتتجرع سوء الظلم لانه بغير سبب ولا مبرر والناس لما يكون عندهم أخلاق الكافر كان عنده أخلاق كويس أسوأ شيء الزول يكون كافروا ما عنده أخلاق كعب قريش كافرة أبو جهل فرعون الأمة أبو جهل أحسن من الكثير من الكفار الآن لأن أبو جهل كان بحارب الرسول بأخلاق في حدود حمراء ما بيجاوزه ناس أبو جهل عثمان بن أبي طلحه هاجر كافرا بام سلمة ولم تكن ذاك اما للمؤمنين من مكه الى المدينه في الصحراء 13 يوم ماشي معها ما فكر يوما من الايام ان يراودها او ان يغتصبها لكن لما انت كافل كافل وما عنده اخلاق زي البهيمه والحيوان والشخذ يعمي البعاد مع الناس دي صعب صعب لانه ممكن يقدروا بيت في اي لحظه يخشوا بيتك ويخشوا يسوه صعب عثمان كافر لكن كافر بأخلاق أسوأ شيء يكون في كافر وما عنده أخلاق كافر بأخلاق بسوق مسلمة في صحراء ما في مستباح أصلا بسوق دناقة وما شير الكرعي لما تنزل يبرك الناقه في ظل شجرة ويأمرها أن لا تنزل حتى ينصرف ويعطيها ظهره حتى إذا نزلت من الناقة أن لا ينتشف لها ثوب فيرى منها شيئا هو كافر وهي مسلمة لكنه لم يكن حاقدا في كفار عندهم قواعد وأسس في الحياة لكن في كفار ما عندهم أي أسس ولا قواعد في الحياة ولذلك هذا أسوأ ما نعانيه وأسوأ ما نعايشه في مجتمعاتنا اليوم حق المسلم في أن أن لا تبخل عليه بمشاعر طيبة ولا بحنين ولا بحنين دافق فيا سبحان الله أورد ابن أبي الدنيا في كتابه الورع قصة عجيبة تاج من التجار عنده الشغالين مع عمال أرسلهم إلى البصرة ليبيعوا له طعاما عندهم عشق لهم بيعوا شوفوا سطر قال بيع الطعام في نفس اليوم الذي تدخلونه فيه وبالسعر الموجود لما دخلوا وجدوا السعر وضيعه العيش رادي في الواطنين فانتظروا حتى ارتفع سعره فباعوه وأرسلوا إليه أننا قد تأخرنا في بيع الطعام حتى زاد سعره فأرسل إليهم قائلا لقد خنتم وصيتي بيعوا الطعام وتصدقوا بماله على جميع المسلمين وعساني أسلم بعد هذا عند الله وقالوا لي يا ريتني أسلم أنا يعجب لي تاجر يكون فعلا بتاجر في الموضوع لكن بعين للناس هو بيكسب لكنه يتضرره يكون متالم جدا يقول يا أخوان ارتفع كده ليه الاسمنت تداء ارتفع كده ليه الشيطة. يكون تاجر بهذا المستوى ينظر إلى الآخرين ولا ينظر إلى نفسه اسال الله تعالى ان يفقهنا في ديننا وان يؤدبنا بشرعنا وان يجعلنا ممن هم على الاخلاق والقيم اللهم حسن اخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وان من حقوق الاخوه الصفح عن الزلات والتجاوز عن العثرات تجد اصدقاء صداقتهم سنين عددا ولموقف من المواقف او خطا من الاخطاء تنفصم عرى العلاقه وتتحول الصداقة إلى عداوة والسبب عدم احتمال الأخ لأخيه فلا بد من احتمال هذا الأخ من أجل أن تحسن التعامل معه لابد أن يتحمل الاخ اخاه أخاه وإن للصداقة آداب وأجل آدابها رعاية العشرة عندك معزول العشرة اعمل قيمه للعشره والحديث في البخاري قال عليه الصلاه والسلام حسن العهد من الايمان حسن العهد يعني مراعاه الشرك القديم ده من الايمان من الدين بالمناسبه عشان ما يكون الدين صلاه وصوم بس حسن العهد من الايمان الوفاء لصديق قديم من الايمان الوفاء لعلاقه في الصغر ولذكريات مرت من الايمان حسن العهد من الإيمان وان من آداب الصداقة حفظ الأسرار وهذا ايضا مما فيه إشكال بين الناس أن تحفظ سره وأن لا, تذيع وأن لا تذيعه ولا تنشره وهذا ايضا من آداب الصداقة ومن آداب الصداقة الملاقفة والبر والصلة والبشاشة وتعاد الصدر والحب المطلق والوداد والتلطف والتواضع والزيارة وإن زارك فقل إن زرته فلفضله وإن زارني فلفضله الفضل في كلا الحالين له الصداقة مسكينة ناس أصدقاء يقول لهم صاحبي يقول لك يقول لك صاحبي صاحبي لكن لما تجي تجيب بالجد الأصدقاء قله والله قله وهم عدة الزمان بل ما معنى حي... ما معنى أن نحيا حياته وان يعيش كل واحد منا بأنانيته وفرديته دون أن يراعي الآخرين ودون أن يعيش إخو... مع إخوان يحيا معهم أجمل أنواع المعاني وأصمى وأصدق أنواع التعامل بود ومواطفه هذا كله من المهم جدا في حياه الناس وكان السلف يقولون الالفه مسقطه للكلفة اذا في ألف بينكم وبين زول دي بيسقط الكفه بينتكم جاء اشرد الى ابي هريره رضي الله عنه وقال اريد ان اؤاخيك في الله قال ادخل يدي في جيبك وآخذ ما أريد وتدخل يدك في جيبي وتأخذ ما تريد قال لم أبلغ بعد قال لا تؤخيني بعد قال لا أدخلي دي في جيب بدون إذن أشياء وإنت تكون محتاجة تجيب شير طوالي ولا تقول لنا داير قال لي والله الشير الصعب أبا قدر عليه قال لي خلاص يا من تقدر امشي بعدين لما تقدر على تعنيت آخر ولي. إنت قال الأخوة دي لعي إنت قال إيلا بس تسلم عليه وتحضره وكيف حالك وتشرب شاي دي اخوه انت غيرك دي اخوه دي ما اخوه وعنوان هذه الخطبه الاخوه ايها الاخوه الاخوه ما لها وما عليها ايها الاخوه قد تكون اخوه في نسب هارون قال هارون أخي وقد تكون أخوة في قبيلة وإلى ثمود اخاهم صالحا وقد تكون أخوة في زمانة عمل إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وقد تكون أخوة في إيمان إنما المؤمنون إخوة الأخوة ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الحين هذه حقوقها وهذه آدابها إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أربعة لهم علي حق وفضل من بدأني بالسلام ومن وسع لي في مجلس ومن غبر قدمه لقضاء حاجتي والرابع قال لا يكافئه عني إلا رب العباد رجل نزلت به حاجة فتقلب الليلة على فراشي فوجدني أهل لقضاء حاجتي فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها قال أعلى قال في زول ما بدنا كافيو محتاج ده قال ده انا عنده عليه فضل هو علي فضل ما انا عليه فضل وقال حكيم بن حزام, حكيم بن حزام دعيني براوك بقع من بيته يوميا صفين صف للفتوى وصف للقروش بجماري انت مما تجيب يوجهوك يقول لك عندك شنو فتوى يقول لك اجيب في جاي ما تقول له والله محتاج يقول لك اجيب في جاي بجماري قروشه في جايب وشايلة والفتوى انت عندك شنو طلقت مرة كي كذا كذا كذا كده الطلقات واجع ما واجع خلاص ورديو انت ده شنو يقول لهم مرتدات تلت أنت داشنوا الرسوم الأولاد والله الأولاد تردون هك تردون من المدرسة أنت داشنوا يقولوا في البيوع كده كده كده في المعاملات يقولوا له ادي الفطرة قال يوم أن أخرج من داري ولا أجت ببابي سائلة أعلم أنها من المصائب التي نزلت بي وعساها أن لا تكون بسبب ذنوبه قال يوم القيامة ما يجوزوا يسألوا لا دين لا دنيا قال بيقول ليلة الله داري يا ابن يقول ليلة الله قبل عليه يرى أن هذا من رحمة الله به إن لله عبادا كما في السلسلة الصحيحة حديث رقم 1692 قال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا اختصهم بالنعم وجعل حوائج العباد وجعل منافع العباد إليهم فإن منعوها نزعها الله منهم وحولها إلى غيرهم الأخوة ليست بالأمر الهين ولا بالعلاقة السهلة أيها الأحبة ينبغي الا تؤذي أخاك المسلم بأي شيء وإن كان تخطيا للرقاب يوم الجمعة هذا من الأذى كيف ببقية الأذى ما تتخطى الرقاب وهذا يفعل في مسجدنا هذا وهذا للتنبيه جاء رجل يتخطى الرقاب يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال له اجلس فقد آذيت وآنيت آنيت جاء المتأخذ وآذيت تخطيت الرقاب ترفع قراءة فوقربت مسلم ترفع قراءة ما ميسيح وان كان في صلاة وان كان ده تحضر خطبة وإن كانت وجامع المسلم حقه عظيم أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا توجد أخذ لكم مريضة مرض شديد قالت أن تطلب, أن تطلب, أن تطلب إلى إخوانها وهذا من حقها المصلين ايدعوا الله عز وجل لها واني لادعو الله لها في هذه الساعة وأقول اللهم يا رب العالمين اعلها إلى العافية وامسح عنها بيمينك الشافيه يا رب العالمين اللهم اشفها شفاء من عندك فانه لا يشفي من السقم الا انت يا رب العالمين ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاة